صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن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 لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعتَذَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنكُمْ قم هدي ينبالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما ليدوق وبال امره عفا الله عما سلف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُنْتِقَامٌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَقَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا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 ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 او اخراني من غيركم ان انتم ضربت في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونه ما من بعد الصلاه فيقسمال وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَارْتَبْتُمْ لَمْ لا نَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا وَلَمْ يَكُنْ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان وَيُقْسِمُ مَامِي بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ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 وَإِ الْأَوْوحَتُ إِ الْ الحَوَارِّينَ أَن آمِنُ بِي وَبِرَسُون قَاالوا آممَنَّ وَششهَدَبِ أََّ نَا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 م رَبَّّن أَنزِ العلَن غ إِذَةَ مَِ السَّماءِ تَكُون لَناعيد تَقُ للَنا عيدَ لِأَولنَا وَآخِنَا وَآيَةَ مِن كَورزُقُناَا وَلَ اللَّهُ إِ مُ نَِّلُهَا عَلَْكُمْ فمَن يَكْفُُ البَعْضُ مِن كُمْ فَإِنّ أُعََذذِبُهُ عَذَابَل أُعَذِبُهُ أَحَذًَا مِنَ العذَمين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 إِ قُْلتُ إِ كُ تُقُلْلتُهُ فَخدَ عَِمتَ تَعلَم م فيِي نَفْس وَلَا أَلَمُ مَا فيِي نَفْسك إكَ أَن تَعََّامُ الْغُيوبَ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم جهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض, وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يعزلون.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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ مَتَّكْنَا هُمْ فِي وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بَرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنْ شَأْنَا وَإِنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَتْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ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 قُل لِمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَغِيبُ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَلَوْ تَرَأَىٰ إِذُ قِفُوا عَلَىٰ مَا مَكَثُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم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 ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهدين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 وَسَيُهْبِجُ بِجناحيهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي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 إِلَ عََّم يتَبَْعُون فَلَلَ إذجَأَهُمْ بَأْسُنَ تَبَ الرَّعُ وَلَِ قَسَتْ قُلوبُهُم وَزَيَنَ لَ الشَّيطان وَزَََّلَ لَم الشَّيفَانُ مَا كانَُوا يَععملَلون وَلََّ نَس مَاذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَم أَبَوَابَكُلِّ شَيءٍ حتىََّ إذَا فَرِحُوا حتىََّ إذَا فَرِحُ بِمُوتُ أَخَذْنهُ بَوْْتَتً فَإِذَاهُ مُ بِلِسُون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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۖ إِنْ بُرِّكَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هم قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ بَيَاتًا أَوْ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع ليس لهم من دونه ولي ولا شفع لعلهم يتقون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 شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء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 كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ ظَلَمَ بَجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجربين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر